لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما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 وَقاسَمَهُمَا إِّ لَكم عَلَمِ النَّ صحين فَدََّهَُا بعورور فَدََّهَُا بِعرور فَلََّا دَقَ الشَّجررَةَ بَدَت لَهَُا سَاتُهُمَا وَقَفِق يَغْصِفَانِ عَلَيهِ مَا بِم وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا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 يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يغادي صورتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم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 فأن وجدنا عليها أباءنا والله أبر الأبياء الله لا يأمر بالبحشاء أتقولون على الله ماذا تعلمون وإذا فعلوا باحشة قالوا قالوا وجدنا لها آباءنا والله أبرنا بها قل الله لا يأبر بالبحشى أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه, وادعوه مغلصين له كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دور الله ويحسبون أنهم متدون